أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبعكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصابرين وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ والمؤمنين والمستغفرين بالاسحاد شهد الله أنه لا بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل سلمت وجهي لله وَمَنْ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمِينَ أَسْلَمْتُ فإن أَسْلَمُوا فَقَدْ إِهْتَدَوْا وإن تَوَلَّوْا تولوا عَلَيْكَ عليك البلاء والله بصير بالعباد الَّذِينَ الذين يكفرون اللَّهِ الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون من الناس فبشرهم بعذاب ننيم أولئك الذين حبقوا أعمالهم في الدنيا ولاخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسناه إلا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 شاء وتعز من فشاء وتعز من فشاء وتذل من فشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير طول الليل في المهاري وطول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 129. الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء توذلون بينها وبينه أمدا بعيدا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 أرث في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت وليس توا ما وئ وانني اعيدها بكبدريه امن الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنك سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الْمَلَائِكَةُ وهو قال صلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدق بكلمة من الله وسيده وحصورا ونبيا من الصالحين؟ قال رب أن ما يكون لي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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ولبكاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قُلْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَأُكَعِّمَ أَرْوَاقِكِينَ ذَلِكَ مِنَ الْغَيْبِ لُحِي إلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمُ إذْ يُلْقُونَ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مريم وَمَا كنت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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتهورات ولنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بأيّة من ربكم إنّي أخلق لكم 129. ونحن الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائلا بإذن الله وأبرئ لك ما ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك تلكم إنكم تؤمنون ومصدقين بين يدي من التوراة ولهُ حِلَّ لَكُمْ دَخْلَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَئْتُم بِآيَاتِ مِن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال ممن صاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله اشهد بان مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى فِيهُمَا <تصفحك> إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَجَّاعَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَهُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ أَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كنتم فِيهِ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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْمَ ادْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قل تعالوا ندعو أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 تعالوا فعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد إلا, ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هزماء لحاجتهم في ما فلما تحجون في ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم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 أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تكفرون بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تشهدون يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل وقال قل إن هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم يختص من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تمنه بقلبي ودي إليك ومنهم من تمنه بدي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 إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا 119. ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 111. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يا مركون بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا قال الله ميثاقا قنبي لما سينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم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 أولى <تصفيق>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 وأن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء لأرض ذابا ولو افتدى به أولئك مِن النَّاصِرِينَ صدق